َدَ بِآالِ فِ الرَّعونَ وََّذينَ مِن قَابَلِجِم كََذذَّبُ بِآيَتِنَا فَخَذَهُمُ اللَّ بِذُونُوبِجِمْ وَله شَديد العقاب قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا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 الشَّهَواتِ مِنَ النِسَاءِ وَْبَنينَ وَقَنَاطيرِ مُقَ طَراتِ منِ الذَّه بِوفِضَِّّ وَخَلمُسَ وَمِ وَْأََّ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 وَطة وَرض وَان الله واللهَّ بَص بِالنعبد